بسم الله الرحمن الرحيم طسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شئنا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَلِيلَ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّقِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ مِصْرَعَ عَلَىٰ لَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَمْشِ إِلَىٰ إِلَٰهِهِمْ وَلَهُمْ عَلَيَّ دَاءٌ يقول فاتي يا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم نربك فينا وليا ولبست فينا من عمرك سنين وساعلت فعلتك التي فعلت وانت من ال تَمْكَنُ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبْدُ الثَّمَنِ إِشْرَاقَ مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما سِحْرَهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعْزِفِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ وُكِبَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيم فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِقْطَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا النَّاهِلِينَ قَالَ انكم الى الله من المقربين قال لهم موسى القما انتم ملكون فالقوا حبالهم وعصيهم ما قالوا بعزه فرعون انا لنخل الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما ياسكون فالقي السحره ساجدين قال وحين الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فارسل في العون في المدائن حاشرين انها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 وَلِلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَل لِّي مِيرَاثَ جَنَّةٍ نَّعِيمٍ وَأَصْلِحْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم للمتقين وورزت الجحيم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكوا فيها هم الغاوون وجنود சை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 قالوا الا ان لم تنتهي انوح لتكونن من المرجومين قال رب ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا وادجني ومن معي من المؤمنين سانجيناه ومن معه في الصلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 تَأْبُرُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ الْمَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَغَشْتُمْ بَغَشْتُمْ جَبَّارِينَ لَقَدْ تَّقَوَّلَ اللَّهُ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِن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 نخلوا طلعها هذيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحنين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شلب ولكم شلب يوم معلوم ولا تنسوها بسوء سَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط أنا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا عليكم جاءتونا الذكران من العالمين وتدعون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا الا لم تنتهي يا لوط لتكونا من المخرجين قال اني لعملكم من القالين ربنا الجن واهل جئناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم جنرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فشاء نقر مطر المندرين ان في ذلك لآيه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم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 قاس المستقيم ولا تبحث الناس اشياءهم لا تعثوا في الارض مفسين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْفِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 جَلَّ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِبِشَارٍ عَرَبِيٍّ نَّبِيلٍ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَ بُوا۟ عُلَمَآءُ بَنِى إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَ المجرمين فقراءه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الالم فياتيهم ضغطه وهم لا يشرون فيقولوا هل نحن منظر اف بعذابنا يستعجلون sing شياطين وما ينبغى لهم الا يستطيعون انهم على السمع المعذولون فلا تدع مع الله اله الا اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك اذل عشيرتك الاقربين واخفض جناحه لمن اتبعك من المؤمنين فانا صمك فضل اني بريء مما تعملون وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِنِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاببون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين يقولون سيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون